مَن نَّعِلّ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مَرِيبَ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَالْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَٰكِن كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ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 وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون بكل أواب حفير من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها وردينا مزيد